بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والسلام فله في البلاد، وسبود العين جاب الصخر بالوعد، وفِرعون. فَسَادَ فَصَبَعَ عَلَيْكَ رَضْقُكَ سُطَعَ إِنَّ رَبَّكَ لَكَل وَعَنَا فَحَاوٌ إِنَّ لَنَقْعَ مِنْ سِكِينُ وَتُقُونَ سُرَاثَ وَتُحِبُّ النَّاسُ الدَّنْجَ جَنَّاءَ إِذَا دُسَّ فِي الْأَرْضِ دَكَّتْ وصف صف ف قد ايومئذ يومئذ يستغثكم